أصحاب الجنة يومئذ خيم مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشفق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا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 لا جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أطاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فجمرناهم تدميرا وقوم نوح لما تزدوا الرسل أغرطناهم وجعلناهم للناس آية وأعتبنا للظالمين عذابا أليما وعادا وتمود وأصحاب الرسل وكنونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تفرنا تديرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليظلنا عن لَوْلَا لولا أو صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا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 وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم ثباتا وجعل النهار نسورا وهو الذي أرسل الناح بسرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء قهرا لنحي به بلبة ميتا ونسقيه مما خلفنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كثورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نبيرا فلا تطع التافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا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 وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا كل ما أسألكم عليه من أجير إلا من شاء أن يتخل إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكاف به بذنوب عباده طبيرا الذي خلق السماوات في أيام ثم استوى, على العرش ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به طبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنا اسجد لما تأمرنا وزادهم النفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وطياما والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان مراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون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 اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعدوا بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسين <تصفيق> لعل تباطع النفس فألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها فاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محذة إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون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 ويضيق صبري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فاحتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سئين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فبررت منكم لما كثتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين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 فلما جاء السَّحَرَةُ قالوا لفرعونا إن لنا لَأَجْرًا إِن كنا نَحْنُ الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن قَالَ قال لهم موسى ألقوا من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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم واردلكم من خلافه ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا مطلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده إنكم متبعون فأرسل برعون في المدائه حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا وإن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 فأوحينا إلى موسى أن يضرب عصاة البحر فانسلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذبنا تم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لايه وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبى إبراميم إِذْ قال لِأَبِيهِ وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها قَالَ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال مَا ما كنتم تعبدون أنتم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإلى مرض فهو يشفين والذي يبيت ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحق لي بالصالحين واجعل لي لسان صدق في آخرين.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 وقيل لهم أَيْنَ كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فتبهدوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يفتصرون فالله إن كنا لفي ضلال مبين